كمسيه اخوتي واخواتي السلام عليكم ورحمه الله واهلا بكم حكمه مما يؤثر عن الشيخ محمود خليل الحصري قوله ان الايمان اذا دخل قلبا خرج منه كل ما يزيغ العقل. علم محمود خليل الحصري. الشيخ محمود خليل الحصري عالم بين أشهر قارئ القرآن الكريم ورائد تلاوته مرتلا في مصر والعالم الإسلامي المعاصر. ولد في عام 1917 بقرية شبرا النملة مركز الطنطة أتم حفظ القرآن الكريم وعمره ثماني سنوات ودرس بالأزهر الشريف واعتمدته الإذاعة المصرية قارئا بها منذ عام 1944 يُذكر له أنه كان أول من سجل القرآن الكريم بصوته مرتلاً برواية حفص عام 1961 ثم سجله بعد ذلك بخمس روايات أخرى كما سجل بصوته أيضاً المصحف المعلم والمصحف المفسر بالإضافة إلى تلاوته المتميزة للقرآن الكريم تولى رئاسة مشيخة عموم المقارئ المصرية ولجنة مراجعة وتصحيح المصحف الشريف بالأزهر كما تولى كذلك رئاسة اتحاد قراء العالم الإسلامي طيلة عشرين عاما في مجال علوم القرآن أصدر عدة مؤلفات منها أحكام قراءة القرآن الكريم القراءات العشر والنهج الجديد في علم التجويد في الرابع والعشرين من نوفمبر عام الف انتقل الشيخ العلامة محمود خليل الحصري إلى رحمة ربه عن حوالي ثلاثة وستين عاما وكان قد أوصى بثلث عمواله لخدمة القرآن الكريم مثل اللي بيزرع الخير يحصد البركة مثل من الأمثال الشعبية الجميلة يضرب في مجال الدعوة والحث على فعل الخير خالصا لوجه الله تعالى وانتظار الجزاء الأوفى منه سبحانه الذي وعد بمضاعفته اضعافا كثيرة واللي بيزرع الخير يحصد البركة علم. البرتقال أحدث الدراسات العلمية حول البرتقال دراسة استرالية اشارت إلى أن برتقالة واحدة في اليوم يمكن أن تقلل خطر الإصابة ببعض الأمراض السرطانية المركز القومي للبحوث بالقاهرة كان قد أجرى دراسة علمية أكدت على أن البرتقال يعالج 12 مرضا وأنه يقوي جهاز المناع لدى الإنسان ضد البكتيريا والمايكروبات التي تهاجمه مما أثبته علماء مصر أن البرتقال يخفض من نسبة الكوليسترول للدار ويحمي من تجلط الدم على جدران الأوعية الدموية ويوفر بالتالي حماية للقلب طبقا للأبحاث المصرية أيضا فإن عصير البرتقال يفيد في حالات ارتفاع ضغط الدم والمغص والإسهال وفي الحالات التي يكون فيها الرحم متقلصاً أثناء الحمل البرتقال طبقا لهذه الدراسات به أعلى نسبة من المواد المضادة للأكسدة كما يحتوي على أكثر من 170 مادة منها 60 مادة لها خاصية مقاومة للتهابات والأورام والتجلطات الدموية طرفة اصطحبت سيدة طفلتها الصغيرة في زيارة لإحدى صديقاتها فقدمت الصديقة برتقالة للصغيرة التي أخذتها ولم تقل شيئا فالتفتت إليها أمها وقالت لها إمان، تقولي إيه بطن حبيبتي لما تديكي برتقاله أقول لها السريحة خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر